واللاتي ياتين الفاحشة من النساء غيكوم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجد على الله لهن سبيلا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ وَلَمْ يُقَدِّرُوا عَهْدَ اللَّهِ فَيُبَيِّنُ لَهُم مَّا يَخَافُونَ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 مَيْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ اَكْوِهَا وَلا تَعْبُدُونَن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آكُلُمُنَّ اِلاَّ اَنْ يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَة وَاعْشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُهُ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا